كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا يتواصل عن عدالة الرواه وهو الشرط الثاني الذي اشترطه علماء الحديث لقبول خبر الراوي ولا يصح الحديث إلا إذا ثبتت عدالة الراوي كما نعلم من ما سبق مما ذكرناه أن الحديث الصحيح اشترط العلماء له شروطا خمسة فقالوا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فالشرط الأول هو اتصال السند الشرط الثاني هو عدالة الرؤى وذكرنا أن العدالة تتعلق بالدين والمروءة فلا يقبل خبر, خبر رجل ليس له دين ولذلك كان الكفر قادحا في العدالة وكان الفسق أيضا قادحا في العدالة والكذب قادح في العدالة والتهمة بالكذب قادحة في العدالة والبدعة قادحة في العدالة على تفصيل فيها يأتي إن شاء الله عز وجل وخوارم المروءة أيضا تقدح في العدالة أيضا على تفصيل يأتي فيها إن شاء الله تعالى فطالما أن العدالة تتعلق بالدين فلابد من ثبوت دين الراوي لأن إحنا عندنا في مسألة نقل الخبر عندنا فيه شاهد وراوي بحثنا الآن في الراوي. الشاهد أي الرجل الذي يشهد أمام القاضي في قضية ما الأصل في الشهود الستر بعامل الإسلام يعني رجل مثلا أمام القاضي سأله ما تقول في القضية الفلانية أو ما تقول في فلان الفلاني قال هو عدل تقبل شهادة الراو إلا أن يجرحه أحد فيقول أيها القاضي هذا الرجل فاسق أو هذا الرجل كذاب فحينئذ تسقط شهادة الشاهد يبقى الأصل في الشاهد العدالة خلاص حتى يأتي ناقل ناقل يعني واحد هيجي يجرح الشاهد لكن الشاهد أقول ما يدخل على القاضي القاضي عادة تقول له أقول والله العظيم أقول الحق بيحلف الله العظيم أقول الحق القاضي ليس من مهمته أن يسأل عن عدالة الشاهد طب ما هو ممكن يكون كذاب يحلف الايمان الغلاظ وهو كاذب ومع ذلك لا يطالب القاضي بأن يثبت عدالة الشاهد إلا إذا جاء اناقل واحد جاء أيها القاضي إذا ما احنا قلنا الرجل ده صفته كذا وكذا حينئذ يسقط القاضي شهادته يبقى الأصل في الشاهد العدالة ها خلي بالك يعني أصل في الشاهد العدالة حتى تثبت جرحته أو حتى يثبت جرحه الراوي على العكس من كذا الأصل في الراوي عدم العدالة حتى تثبت عدالته يعني يعني في ناقل الخبر نقدر نقول هو متهم حتى تثبت براءته يعني بالمعنى الدارج اللي احنا عارفينه يعني ما قصدش متهم يعني احنا هنلصق بيه بدون جريرة لكن هو لا نقبل شيئا من خبره الا اذا ثبتت عدالته عشان كده كانت الجهاله جرحا يعني اللسان المجهول الراوي المجهول الذي لا نعرفه عينه مثلا ما عرفوش هو اصلا يطلع ايه اسم موجود قدامنا فلان ابن فلان تدور عليه في كل دواوين الرجال ما تلاقيوش خبر ولا تسمع عنه إلا في هذا الحديث مثلا أو في حديثين أو في ثلاثه والعلماء جميعا لا يعرفون شيئا عنه ده اسم جول العين بل الخبر مردود فلو كان معروفا بس ما فيش حد من العلماء زكاه ما قالش مثلا ثقة أو ثبتة أو حجة أو, أو أي عبارة من عبارات التعديل التي تدلون على قبول خبره. ده اسم الحال أنا حرد خبر. يبقى الغاوي لابد أن تثبت على دا عدالته ابتداء أول ما تثبت عدالته واثبت دينه خلاص هندور بقى على الضبط بتاعه حفظ بتاعه وده موضوع آخر هيجي في الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيحة ذكرنا في المرة الماضية أن أول قادح في العدالة الكفر فخبر الكافر غير مقبول في الدين ها؟ في الدين لأنها ممكن خبر الكافر يقبل في غير الملة واحد مثلا اخترع حاجة واحد قال حقيقه علمية واحد قال بتاع انكذبوش انكذبوا ليه كل كلامنا محصور في نقل الخبر الشرعي نقل النقل عن الله ورسوله غير كده مش موضوعنا بس عشان ما يجيش واحد يقول أنه تم النهاردة الأبحاث العلمية الموجودة في المجلات العلمية والموجودة في المؤتمرات العلمية إذا كان الخبر الكافر لا يقبل خبره يبقى كده أنتو ضيعت الدنيا بأنو لا بره, بره الشرع نحن ملناش على البحث بتاعنا كله علم الحديث وكلامنا جميعا إنما هو منصب على النقل الشرعي النقل عن الله ورسوله فالكافر لو نقل إلينا خبرا عن الله ورسوله إحنا هنرده لأنه ليس بمؤتمن إذ هو كافر فالكافر ممكن يحرف وذكرنا برضو من باب التذكير أن الإسلام شر وتحمل. ولا شرط أداء قلنا الإسلام شرط أداء الأداء اللي هو أنك أنت تروي الخبر التحمل أنك أنت تسمع الخبر زي ما شبهناها برضو بالبطارية أو قلنا في الحالة بتاعتنا النهاردة أنا دلوقتي مؤدي ولا متحمل طبعا انا مؤدي أنا بديكم يعني طب أنتم متحملين أنتم متحملون يعني ولا أنتم في مقام الأداء لا أنتم متحملون متحمل يعني يعني بتسمع بتشحن بتاخد معلومه جديده ما كانتش موجودة عندك انا بديك المعلومه يبقى انا المؤدي وانت تتلقى المعلومه يبقى انت المتحمل خلاص قلنا الإسلام شرط اداء ممكن الانسان يسمع الكفر يسمع الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام في حال كفره وعلم بعد ما يسلم يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه قال كذا كذا كذا العلماء يقبلون خبره لأن الإسلام مانع من الكذب أي انسان عنده دين لا يكذب بالذات على الله ورسوله لأن هذا أعظم درجات الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا تاني حاجة الكذب اللي هي قادح في العدالة وطبعا الآية دي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا حديث متواتر لفظا ومعنى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يقول فيه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ليه لأن, الكلام لأن كلامه عليه الصلاة والسلام تثبت به الحجة بخلاف كلام غيره مهما كانت جلاله منصبه يمكن أن يعارض بأي وجه من المعارضة الشرعية برضه كان يكون الحديث مثلا معارض لحاجة أو في صحابي روى خبر غير خبر الصحابة الذي روى هذا الحديث إلى آخره يعني المعارضات يمكن أن تحصل لكن لا يجوز أن يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء أبدا وأقصد بها المعارضة التي ليس لها تأويل لكن لأن ممكن يكون في خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره يعارض خبرا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى حصل نوع من التعارض إما سنسلك مسلك الجمع وإما سنسلك مسلك الترجيح تفصيل عند أهل العلم في المسألة لكن لا يجوز أن ينصب أحد ابدا في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام ابدا كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال مش حد حج على النبي إنما النبي عليه السلام والذي جاء ليكون حجة على جميع الخلق فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تغيير للملة وتغيير للدين وإلزام للمسلمين بما لا يلزم عشان كده الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا هل هو كافر ولا غير كافر يعني هل يخرج من الملة بالكذب ولا يبقى في الملة طبعا أهل العلم قالوا أنه لا يكفر إلا أبو محمد الجويني قال أنه يكفر ولكن أكثر أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا بدا منه استحلال الكذب استحلال الكذب ده مساله الاستحلال ده ناقل بقى ينقله من الملة ينقله إلى من ملة الإسلام إلى ملة أخرى ف حتى قال سفيان بن عينه برضو في في جزء من إملاء الإمام النسائي الامام النسائي له جزء مجلسان من الامالي روى بالسند الصحيح الى سفيان بن عينه رحمه الله قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو اهون الذنوب لأن الكفارة تمحو الزم ولذلك تتم كلام سفيان كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهوة الزنوب ولذلك لم يجعل الله للكاذب كفر مما دل على أن هذا الكذب من أعظم الجرائم التي يمكن أن يقترفها انسان لا سيما إذا كان كاذبا على الله ورسول لأن كما قلنا الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيلزم الأمة لا سيما إذا كان حديث في حكم شرعي في حلال وحرام سيلزم الأمة جميعا بمقتضى هذا الخبر وهو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى عنت الأمة ويعني أوقعها في الحرج وفي حديث سعد النبي وقاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لاجل مسألة يعني كانت حلالا وكان المسلمون يستمتعون بهذا الحلال فجاء رجل فتعنت زي ما حصل مثلا لبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم والاقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول إن يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج قال رسول الله أكل عام فسكت قال له أكل عام فسكت قال أكل عام فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم ان طول ما نسيبك اسكت طالما أنني لم أتكلم اسكت ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لو قلت نعم لو أجبت ولم استطعتم فلنتصور مثلا ان كثره المراجعه دي اوجب الله عز وجل الحج علينا كل عام كم من العنت الشديد والنصب المصن المنصب والعناء المعنى ان احنا حج كل سنه الحج النهارده اقل حاجه عشان تقدر تحج على حتى لو حجيت على جمل هتدفع بتاع عشره وخمسه ألف أرض الحج العادي خالص من ثلاثين لخمسة وثلاثين واربعين وفيه حج بيوصل لمية وخمسين ألف والجماعة اللي, اللي عايزين الحج مع المغفرة عايز يعني, يعني إيه كل حاجة تبقى تمام يبقى اخذ الحج تجيب مية وخمسين ألف حتى لو ثلاثين ألف أو ربين ألف الأراجل وميراته عايزين يحجه عايزين سبعين ألف ده غير بقى لو عايز يجيب شوية هدايا ولا مش عارفين بقى تتكمل مية ألف تخيل بقى لو كل سنة لازم مطلوب مننا الحج وكل سنة بقى يدور على مية ألف ولا يدور على حتى يحج. أجيبه منين؟ هي لو افترضنا جدلا أن الحج فرض علينا يبقى من الذي فرضه علينا من الذي كان سببا في فرضه علينا ذاك الذي ألح في السؤال أكل عام أكل عام أكل عام لكن رحمه الله تبارك وتعالى أنه فرض علينا الحج مرة واحدة فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كده إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين لأنها يعنت الأمة كلها من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإذا الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد يوجب عليهم ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى أو يستحب لهم ما لم يستحبه الله سبحانه وتعالى لهم أو أن يبيح لهم ما لم يبيحه الله تبارك وتعالى لهم وهذا فيه من العناء ما لا يخفى على أحد فالكذب جريمة عظيمة قصه بقى الكذب إزاي دخلت على الأحاديث ومتى بدأ الكذب نقول إن الكذب وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس زي مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وقد رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني النجار كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان من كتاب الوحي وكتب البقره وال عمران وبعدين ارتد تنصر وذهب الى النصارى وقال لهم ان محمدا لا يحسن الا ما كنت اكتبه له فعظم عند النصارى والرجل ده بعد ما تنصر كذب على نبي عليه عليه والسلام وقال انا اللي كنت بكتب له الكلام من عندي لولا انا كنت بكتب له ما كانش عارف يتكلم ولا عارف يقولي الايات اللي هو بيقولها للناس انا اللي كنت بكتب فقتله الله سبحانه وتعالى فقام الجماعه يدفنوه فرفضته الارض صباح الصبح لقوه مرمي على وش الارض قالوا هذا عمل محمد وأصحابه أعمقوا يعني إيه؟ غوطوا الحفرة شوي فحفروا وأعمقوا ودفنوا فصبحوا الصبح الأول الأرض لفظته فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه فأعمقوا أكثر وأكثر يعني وصلوا إلى آخر ما يستطاع من العمق ودفنوا ردموا عليه فلما أصبحوا وجدوا قد لفظته الأرض فعلموا أنها أن هذا ليس من فعل الإنسان وفي يعني حديثين حديثان ورد بمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبأ مقعده من النار ولكنهما لم يصح طبعا بقول ده برضو تنبيها لي لأن الحديثين ورد في بعض الكتب التي تعنى بذكر أسباب الحديث احنا عندنا مش عدينا أسباب النزول في القرآن الآية الفلانية نزل بسبب كذا والآية الفلانية نزل بسبب كذا أسباب النزول في برضو بعض العلماء صنف في أسباب الحديث الحديث ده قيل وده لماذا دا قيل فذكروا من من جملة ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتباؤ مقاله من الرأي ذكروا حديثا اللي بن الحصيب رضي الله عنه ان رجلا كان يعشق امراه في حي من احياء المدينه ولبس حله جيده ورح لهم قال لهم انا رسول رسول الله اليكم ان احكم في اموالكم ونسائكم ونزل بقى على الست دي فالصحابه دعته للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هل ارسلت فلانا بكذا وكذا فقال كذب عدو الله وبعدين ارسل رجلا ليقتله قال ان لقيته حيا فاقتله وما أظنك تدركه وقبل ما الصحابي يروح عشان يقتله لدغته حيه الفمات فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ابعده الله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من, من النار والحديث ده رواه الطحاوي في مشكل وابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات وذكر ابن الجوزي أيضا كتاب حديث عبد الله بن الزبير في نفس هذا المعنى وكلا الحديثين لا يصح يعني هذا ضعيف جدا وهذا ضعيف جدا أيضا فهو الكذب لم كان موجودا لكن من ثبتت عدالته وإسلامه يستحيل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ارتد إنما الصحابة كلهم بحمد الله تبارك وتعالى عدول في قمة العذاب وفي قمة الصدق كان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض الصحابي يسمع الحديث يؤدي إلى, النبي يؤدي إلى من معه من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقول كلاما جمع الصحابة جميعا إنما الصحابة كانوا يتفرقون اللي في الغنم واللي في الماشية واللي في الزراعة واللي في التجارة والكلام ده وكانوا يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر صلاة الغداء وينطلق كل منهم إلى حياته ممكن يرجع بالعشي يرجع على المغرب يصلي على المغرب يسمع كلمتين يصلي على العلشة يسمع كلمتين قد يدركوا في أي وقت من النهار والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلامه كان الصحابة الحاضرون كانوا يحفظون هذا الكلام وبعدين ينقلون هذا الكلام إلى الصحابة الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وقصه عمر الخطاب وذاك الأنصاري من بني عمرو بن عوف مشهورة معروفة والحديث في الصحيحين ان عمر قال كنت اتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عو ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع ثم يأتيني فيقص علي ما كان من خبر ذلك اليوم إذا نزل وحي أو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو إذا حكم في قضيه وكان إلى أنصار يذهب إلى عمله وأنا أنزل في اليوم التالي فأفعل مثلما ما فعل الأنصار إذن عمر الخطار حتى, حتى لا يضيع شيء عليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيعمل هذا التناوب ما بينه وبين ذاك الأنصار فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث إذا أراد أن يتحدث جمع الناس جميعا إلا في مواضع قليلة لما كان كل الصلاة جامعة والصلاة جمعة كان إنما يأتي إلى المد من كان في المدينة أما ما كان خارج المدينة في حواشيها أو في البر زي كما يقال والكلام ده ما كان يحضر إلى ما كان يحدثونه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى رحله من آخر النهر فكان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض وما نعلم ابدا أن صحابيا كذب صحابيا ابدا في النقل انما إذا كان الخبر غريبا كان يقول له اتق الله انظر ما تقول فيقوم الصحابي يقولوا لا انا سمعت وقد الصحابي ينسى الحديث مثلا فيسمعه مرة اخرى فيقول انظر ما تقول من باب الاستغراب وليس من باب التكذيب ابدا ما كذب صحابي صحابيا ابدا كانوا ارفع وانبل من ان يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حصل مثلا مع عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع جاء رجل وهذا الخبر في الصحيح جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عن الجنب كيف يصلي رجل أجنب ولم يجد الماء يعمل إيه؟ قال عمر يدعو الصلاة فأي صليش فعمر بن ياسر قال يا أمير المؤمنين ألا تذكر يوم كنت أنا وأنت في غزوة كذا وكذا وأجنابنا أما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب كما يتتمعك الحمر تعرف الحمار توصل يعمل يقلب نفسه كده يحب يهرش يعني يقعد يقلب نفسه على, الإيه؟ على الجنب ده وعلى الجنب ده والكلام ده فبيقول له أنا تمعاك أعد عمر عمار بن ياسر يتمرغ على التراب ما هو عايز يتيمن فالقصه بقى ضربة تتم ضرباته الوجه الكفين والكلام ده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليه ما كانش لسه لها مقتضى فعمر بن ياسر عارف إن التراب أو الصعيد طهور فهيعمل ايه فقعد يتمرغ في التراب يتمرغ في التراب ووصل فلما رجعنا ده كلام عمر بن ياسر بيواصل الكلام اللي بيقوله عمر بن خطاب فلما رجعنا وقلنا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي احسنت لعمار ولم يعاتب عمر بن الخطاب وقال انما كان يكفيكما ضربه للوجه والكفين خلاص الضربه دي هترفع الجنابه وتثبت الوضوء يعني اللسان اذا ادنا مش لازم يرفع الجنابه الضربه وبعدين يثبت الوضوء بضربه ثانيه لا التيمم ضربة واحدة والحديث اللي ورد أن التيمم ضربتان حديث منكر أنكره علماء الحديث إنما الصحيح أنه ضربة واحدة أنت بشراء مية خالص الميه بعيدة بحيث انك انت لو حاولت أن تلتمس الماء حيخرج الوقت لكن إذا كان في مية في آخر الحي وتقدر تروح لا يجوز لك أن تتيمم لازم تلتمس الماء إلا إذا كان التماس الماء يضيع عليك الوقت في الحالة اللي زي دي هتضرب ضربة واحدة الوجه الكافين تضربة على الظي كده وبعدين تعمل كده وكده خلاص هو كده اليسر ما فيش ايسر من كده يبقى انت كده رفعت الجنب اثبت الوضع المهم فعمر الخطاب قال له ايه قال يا عمار اتق الله وانظر ما تحدث نسي عمر الخطاب نسي الواقعة كلها فبيقول لعمر لعمر اتق الله وانظر ما تحدث قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدثتك لو عايزني أسكت هسكت قال لا بل نوليك ما توليت خلاص انت شيلها انت ايه والله اذا كنت بقى بتقول غير الصدق انت اللي تشيلها قلت الصدق خلاص بل نوليك ما توليت فعمر الخطاب نسي اللي وقعت كلها فلما يقول لعمر اتق الله يا عمار وانظر ما تحدث ما يجيش واحد ما يقول كان بيكذب عمار وقول له الله عمار وعمار افترى مش عارفين الكلام ده أبدا الصحابه كانوا جميعا من معادن الصدق ما كذب أحد قط ولو وقع خلل من أحدهم لكان نسيانا أو كان خطأ مثل ما يخطئ البشر ومع ذلك فعلماء الحديث لا يعصبون جناية الوهم أبدا بالصحابه إنما بالطبقات التي دون الصحابة من التابعين وتابعيهم إلى الآخرة لكن الصحابة لا فابن عباس رضي الله عنهما كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح كان واحد جالس في المجلس اسمه بشير بن كعب فجعل بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس سيبو مش مديل ودنه فقال ابو شير يا ابن عباس ما لك لا تاذن لي مش مديل ودنك ليه فقال ابن عباس كان الواحد منا اي من الصحابه اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت اليه اعناقنا وأصغينا إليه باذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول ما نأخذ الخبر إلا عمن نعرف شوف دي بداية بقى بداية ظهور الكذب والكذب على الراجح بدأ يظهر في الأمة دي سنة أربعين هجري بدءا من سنه اربعين واحد واربعين هجريه بعد مقتل عثمان وتفرق الامه وظهور اكبر فرقتين انذاك الخوارج والشيعة فابن عباس ليه ما ادهاش ودن لبشير بن كعب لان بشير ده تابعي فلما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه احنا قلنا الكلام ده قبل كذا لما تكلمنا عن اتصال الاسناد قلنا قوادح الاتصال الحاجات اللي تفضح في اتصال الاسناد قلنا ايه التعليق والاعضال والانقطاع والإرسال وعرفنا الإرسال وقلنا الإرسال هو ايه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا بشير بن كعب ده تابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل طب ده انت تابعي وبتقول لابن عباس الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي اخبرك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام ما يجيش واحد يقول لي صحابي لإنه لو ثبت أن الذي حدثه صحابي يبقى مفيش مشكلة في الاسناد لكن ممكن التابعي يروي عن تابعي والتابعي التاني دا يروي عن تابعي وده يروي عن تابعي عن صحابي يعني ممكن يكون بين بشري من كع وبين الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اثنين أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وجد في بعض الاسانيد اربع تابعين يروي عن بعض فإذا كان بوشاري بن كعب اللي احنا عرفناه رجل إذا كان رجل ثقه فاحنا مش عارفين التابعي اللي خد عنه شكله ايه فالوسطى برضه مبهمة مش عارفينها فما قدرش أقبله فابن عباس بيقول له كنا إذا قال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في زمان الصحابة اش رأبت إليها أعناقنا طولنا رأبتنا كده دلاله على الاهتمام واصغينا إليه باذاننا لان ما كانش حد ممكن يفتري ولا يكذب ابدا كلامه 100% صحيح لكن بعد ما وقعت الفتنه يا ابو شاي انا ما مين اللي حدثك ما أنت انت خدت حده من مين عشان كده من عرفناه أي بالصدق والضبط قبلنا حديثه الذي نعرف ناخذ حديثه والذي لا نعرفه نرد حديثه وانت اللي حدثك انا معرفش وامين فبالتالي انا لا اعطي اذني لك الكذب بدأ زي ما قلنا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه واستفحال المحنه في زمان علي رضي الله عنه وبدات تظهر اكبر فرقتين انذاك فرقه الخوارج الذين كفروا عليا والصحابه وكفروا بالكبائر والكلام ده وفرقة الشيعة الذين ادعوا عصمة علي ابن ابي طالب وانه منصوص على امامته من النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحابة جميعا اخفوا الاحاديث واخفوا القرآن المتعلق بعصمة علي ابن ابي طالب والقرآن ده كان موجود عند فاطمة رضي الله عنها واستطاعوا ان هم ياخدوا القرآن ده ويحفظوه احسن الصحابة لو كانوا وقع في ايدهم كانوا حرقوه وعملوا بتاع والدول القائم اللي هو لسه ما في السرداب لحد النهاردة ما خرجش من يوم ما هرب بالمصحف على زعم هؤلاء الرافض دخل السرداب مش عايز يطلع لحد النهاردة اللي هم بقولوا ان القرآن الموجود ناقص وده كلام قطعي الدلالة عند الرافض اللي يقول غير الكلام ده يبقى مش عارف حاجة لا أرى ولا شاف ولا عنده أي فكرة ده كلام نهائي مقطوع به الروافض يعتقدون أن القرآن الموجود ناقص تلتين القرآن المتعلق بعسمة علي ابن أبي طالب والنص على إمامته وفضائل الفاطمة وفضائل ابنيها رضي الله عنهما والذريه بقى والأئمة اللي عشر والكلام ده يقول لك ده موجود في القرآن نزل به النص من السماء بيقولوا إن تلتين القرآن فيه الق حدوثين فظهرت هاتان في زي ما انت شايف كطرف طرف نقيض فرقتان طرف نقيض هذه واحدة بتكفر علي بن أبي طالب واحدة بتقول ده هو معصوم وفي نص على إمامته بل هناك من ادعى إلهية علي بن أبي طالب أنه إله وهؤلاء حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه ان عليا حرق هؤلاء قال لو كنت منه ما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ عليا ذلك فقال يا ويح ام بن عباس بدا الخوارج أهو يظهروا وبدأ الشيعة يظهروا الخوارج الحقيقة كما هو مشهور عند أهل العلم لا يكذبون ومن كذب من الخوارج فهم طائفة قليلة كما روى الخطيب وغيره أن رجلا من الخوارج تاب تاب عن بدعة الخوارج يعني فقال انظروا عمن تاخذون دينكم إننا كنا اذا هوينا أمر، هوين امرا صيرناه حديثا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا ذكر رجل من الخوارج تاب على صحه على فرض صحه الروايه يعني. الروايه طبعا فيها نظر من جهه الاسناد فاذا يعني صح ذلك لو صح هذا الاسناد يبقى ده ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة من الخوارج يعني حاجة ايه لا تعم الخوارج جميعا فالخوارج ما كانوا يكذبون كانوا برضو يصدقون لان الكذب عندهم الكبيرة كفر فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ده بقى كفر رسم عنده فما يكذبش وين وقع في الخوارج فقليل لكن الروافض لا تجد على بسيط الارض اكثر كذبا من الروافض كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الالوف من الاحاديث وهم يتدينون بالكذب يعني لما يكذب يبقى كده بيتقرب الى الله عز وجل وده كلمه اجماع من اهل العلم ان الروافض اكذب الخلق على الله ورسوله فبدأ بدأوا يبصوا في الأحاديث ما كل واحد مبتدع عايز يثبت البدعة بتاعته يعمل ايه يدور في القرآن يأول العلماء يردوا عليه وما يقدرش يعمل في القرآن حاجة طب السنة قالك السنة مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى فمن طبيعة المبين ان معناه يكون محدود تقدر تحدد معناه وما المبين ازاي؟ هو المجمل اللي ممكن تذهب فيه كل مذهب تقول يحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا ما هو مجمل المعنى مش قاطع تيجي السنه تلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ام مبين المعنى حدده فالمبين فالمبي... اضيق في المعنى من المجمل فالاحاديث بسعفاهم هيعمل ايه؟ يكتب يالف احاديث ويركب لها سنة كمان من عنده الخوارج ممكن يجيب الحديث الصحيح ويلعب في المعنى بتاعه زي مثلا انت عارف الخوارج بكفار وكبير فقصة الشفاعة والكلام دهوت مش عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشفع لاصحاب الكبائر عامل كبيرة من عام الكبائر يشفع له ترك صلاة ترك زكاة ترك حج ترك وي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انصحاح أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فييجي الخارجي زي ما حصل فعلا يقول لا ده انتم مش فاهمين الحديث ده شفاعتي لأهل الكبائر مش كبائر الذنوب لا كبائر الأعمال الصالحات يوم يشفع قال ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ألا كيبقى الصبر والصلاة من الكبائر ولا لا قام الكبائر يبقى شفاعاتي لأهل الكبائر دي معناها شفاعاتي لأهل الصبر والصلاة او ده يحرف ما يعرفش يحرف في الرواية ليه عشان لو كذب في الرواية يكفر عشان الكذب عندهم الكبائر والكبيرة بتكفر فما يلعبش في النقل انما يلعب في ايه في الدراية في الفهم في تأويل الخبر خلاص انما الروافض يقلفه بقى يجيب حديث من راسه يألفه يدعي مثلا زي مثلا جماعة من الروافت وضع الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم إذا رايتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه اهو اقتلوه اللي عمل الكلام ده مين الجماعة اللوافت علشان طبعا معاوية بن أبي سفيان ضايع عندهم بره الملة هو كمان وبني أمية والحدوته المعروفة دي فبدات بقى يظهر بقى بشاير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افتراق الأمة وإن كل واحد مش لاقي نص يؤيد بدعته يخترع حديثا علشان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا يبقى الكلامي أنا صح دي كانت ايه بداية الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المحن دي كلها أفرزت لنا انواعا أو اتجاهات للوضاعين الذين وضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام إحنا بقى هنقسمهم لعناوين عشان يسهل عليك فهم القضية أول طائفة الزنادق الزنديق ده منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر وحاول أن يشين الشريعة زي ما حصل لعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وهو اللي عمل فتنة علي بن أبي طالب وشعللها واخباره كثيره جدا ومنتشرة وسيئه الطائفه لزيديه قصدت ان تشين الشريعه ووضعت احاديث يقبحون بها المله ولما زمان في ايام عبد الله بن سبأ ايام علي بن ابي طالب رضي الله عنه والصحابة متوافرون كان برضو حته واحد يكذب والكيد بتمشي برضو كانت تمشي لاسيما الفتنة تعمي وتصم سلما لما يكون في قلب العاصفة ما بيعرفش يفكر إذا وصله خبر قد يعمل بمقتضى الطائفة دي أدخلت في دين الله عز وجل ما ليس منه والقسم ده خاص بالسنة طبعا القرآن في القران الطائفة التانية جماعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأهواء والبدع ودول منهم طائفه سياسيه وطائفه عقديه وطائفه فقهيه يعني الجماعه اللي بيحبوا يتقربوا للحكام وزمان زي ما احنا قلنا كان كل حاجه تنقلوا بالاسناد حتى الشحات اللي قاعد يشحت بيقول حدثني فلان ابن فلان زي مرار ابن حبان في مقدمة المجروحين كتاب المجروحين له في الضعفاء من الضعفاء يعني أن رجلا من هؤلاء طلب نوال عايز حسن من الناس ما رضوش يدور قال بقى كذا أنا حبركم حدثني يزيد ابن هارون عن ذئب ابن أبي ذئب وساق إسنادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثا الله, الله أكبر الله أعلى يعني خرب بيتهم طالما هم إيه ما رضيش الدول حسن طبعا في ناس خافت فالداله كل واحد الدياله اللي في النصيب خد الله المنديل بتاعه خد الحسن ومشي فقاموا قالوا اليزيد من هارون بقى قالوا له في واحد روى عنك حديث قال ايه قال حدث النزيم من هارون عن ذئب بن أبي ذئب فضحك يعني يزيد لان ما فيش حد اسمه ذئب بن أبي ذئب فالناس ف ف ف رجعوا, رجعوا قالوا مين ذئب بن أبي ذئب ما فيش حاجة له ايه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب احد علماء المدينة وكان من, من اقران مالك فالرجل الشحادة قال لهم ايه قال لهم اذا كان ابوه اسمه ابو ذئب يبقى ابنه ايه ابنه لابد ان يكون ذئبا ها فقالوا الكلام ده نزيد النهروني فضحك يزيد من طبعا من جهل هذا الجاهل يعني وقال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعه يعني يزيد النهروني ما قالش الكلام ده أصله لكن يزيد النهروني لانه رجل امام وثقه كبير والكلام ده فأول ما يقول يزيد النهروني الناس هتصدق الكلام فكان زمان اي حد هيحب يقول حاجه لازم يقول حدث لي فلان عن فلان التكيه دي الموضه بتاع العصر او من مقتضيات نقل الكلام فال اللي هم بيتخربوا الحكام انا ذاك اول ما كان يدخل واحد من هؤلاء ممن يتزيه زي اهل العلم على الحاكم الحاشيه اللي حوالين الحاكم تقول له قل لامير المؤمنين اذا كان الحاكم بيعمل اي حاجه زي ما حصل للمهدي مثلا كان المهدي بيحب الحمام. عبد الحمام فدخل واحد اسمه غياث بن إبراهيم فلا بيلعب بالحمام فواحد من حشي قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام قال يعني لقى بيلعب بلي يبقى مطلوب حديث في البيل يبقى استغمى لا بيلعب أي حاجة حدثنا قل له وقل له حاجة كده علشان يبقى كده بيعمل سواب إذن هو كده باللعب بتاعه دي قرب إلى الله شوف لنا حاجة يعني فطبعا غياس على طول أحدث لي فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح الحديث صحيح بس نصه ايه بقى لا سبق إلا السبق هو الجائزة, الجائزة لا سبق إلا في ثلاث ده نص الحديد في ثلاث في نصل او خف أو حافر النصل اللي هو السهام الخف اللي هو الجمل البعير الحافر الخيل يعني, يعني احنا عايزين نعمل مثلا جائزة اثنين يطلعوا قبل بعض بالجمال يجروا قبل بعض اللي يسرق ياخد جائزة ده كان بيستخدم في القتال والجهاد فعيزا البعران بقى لما تجروا الكلام ده برضو ايه هيعود على الدين بفائدة الحافر اللي هو الخيل يطلعوا سبق والبعض برضو ده لا يستخدم النصل اللي هو ايه انك انت ترمي بالنبل فهذا كويس عشان النشان والكلام فالرسول عليه ما والسلام قال في ثلاث فالكدب ده عايز يزود الجناح فهو برضو دارس حساب فلو قال لا سبق إلا في ثلاث هيقول له دول باع فعشان الكتبة تمشي أم صقط كلمة ثلاث من الحديث عشان هيزود الرابع يبقى لا سبقة إلا في وأمشي الثلاث خفن أو نص أو حفن أو جناح أم زودتها من دماغه الجناح كناية بقى عن الإيه؟ عن الحمام المهدي كما تقول الرواية إداله إيه؟ عشر تلاف درهم. فأخذ الصرة وهو ماشي فالمهدي قال له أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله ثم أمر بذبح الحمام انا الحقيقة متعجب من تصرف المهدي من أولى بالذبح الكذاب ده هو اللي أنت عرفت انه كذاب ولا الحمام اللي مالوش ذنب الحمام ممكن تتتتت تتبعه وتحشيه ريك وتاكله مفيش مشكلة لكن الحمام موزان بتتباحه ليه طب الكذب ده اللي خد عشر تلاف درهم وطلع أسيبه يستمتع بالعشر تلاف درهم وكذب كمان على النبي عليه الصلاه والسلام صح إن المهلي فعلا ما دخلوش بعد كده عليه تادي لكن اهو ده كان طائفة موجودة اللي هو عايز يتقرب إلى حاكم الحكام والحكام كان عندهم دين وكانوا بيعظموا القرآن والسنة وكان أي حد يسمع حديث كان بيمتثل له أي حد كان يذكر بآية كان يمتثل بها فكانت البضاعه النافقة البضاعة الرائجة وأنا ذاك هي ليه؟ مسألة الأحاديث فده طائفة جماعة بقى بينصروا الأهواء هواه ان يوصل ان يأخذ منصب ان الكلام دهوت ده سيقوم لا يتورع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي مسح خده بنعله أشرف من هذا المخلوق الطائفة الثانية بتوع الأهواء والبدعة دول الجماعة اللي شغالين في العقائد الأمة اختلفت في باب الإيمان وفي باب التوحيد وطلعت بقى مشاكل بين الفرق في مسائل الإيمان ف طائفة مثلا اللي هم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص على خلاف كلام أهل الحق أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويزيد بقدر الطاعة وينقص بقدر حجم المعصيه وقد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء فيجي واحد يشوف الآيات والاحاديث صريح في زيادة الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى أهو عايز يتخلص من الدلالة دي فيقوم يخترع حديث من احاديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص يجي واحد تاني ضده من جهلة أهل السن. يوم يوم حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص حتى قال نسب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان عمل بال اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان ده كلام أهل العلم فهذا سيره حديثا خلاص يبقى أنا هم دي كل ما يعن له عظيم قدير عايز ينصر قوله فيها ولم تسعفه الأدلة من السنة الصحيحة يوم اختار على اختار الأحاديث في المسألة دي واختاروا أحاديث في مسألة الأسماء الصفات وحاجات رهيبة لما تقرأها في باب المعتقد من كتب الموضوعات يقف شعرك مما يعني تقرأ في هذه الكتب الخلافات الفقهية لما طلعت خلافات بقى فقهية ما بين العلماء أمثال مذاب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابل أكثر طائفتين كان بينهم تنازع كان الحنفية والشافعية وحصل بينهم جولات فيقوم بقى مثلا واحد من الحنفية الجماعة الحنفية له وبالمناسبة فيه ناس بيقولوا الأحناف قال الأحناف لا ده خطأ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في النسبة الصواب أن تقول قال الحنفية لأن الحنفية نسبتها لأبي حنيف رحمة الله أما قال إنما الأحناف نسبة للحنيفي حنيفي مش حنفي حنيفي فأنت لما تيجي بقى تنسب قولاً لي الحنفي تقول قال الحنفية ولا تقول إيه قال الأحناف فواحد من الحنفية قال له واحد من الجماعه الكذابين دول الا تنظروا الى محمد بن ادريس وما فعل بالناس محمد بن ادريس ده الشافعي الامام رحمه الله عليه فقال له لا اخزينهم طب ناوي تعمل ايه يا حلو ام ركب سند حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حنيفه سراج امتي وياتي من بعد رجل يقال له محمد ابن ادريس اضر على امتي من ابليس اعوذ بالله حاج ابن ادريس ده الشافعي الشافعي ده الذي ملأ الدنيا بالعلم ولا زال زكية السيرة حتى الان ولا نعلم رجلا يعني كما يعني يقول العلماء كان فقيها على وجه الفقه وصنف الكتب وأصل الأصول حتى قالوا أنه هو مؤسس علم أصول الفقه وكتاب الرسالة كفايه انك تقرا كتاب الرساله عشان تهز راسك من الإعجاب قوه لغة الشافعي رحمه الله يعني الرسالة دي عبد الرحمن بن مهدي أحد اقران الشافعي بعت للشافعي قال له حطلنا كتاب فيه ضوابط للرواية والقبول فكتب الشافعي الرساله وبعتها لعبد الرحمن المهدي يقول عبد الرحمن إني لأكثر الدعاء للشافعي بسبب هذا الكتاب الممتع كتاب الرسالة ذا اقرا الرسالة عشان تستمتع بلغة الشافعي لو حتى مش هتفهم منه حاجة هتستمتع بلغة الشافعي وتهز راسك من الاعجاب بهذه اللغة العالية والشافعة من الله ما صنف صنف عشان الناس يفهموا وإلا لو كتب الشافعي هذا الكتاب او كتبه على اللغة التي على اعلى اللغة اللي عنده ما كانش حد فيهم حاجه كل لازم تفتح القاموس عشان تفهم كلام الشافعي هيبقى الشافعي ده اضر على الامه من ابليس طبعا هذا حديث سرقه معروف عند اهل العلم الغريب ان بعض علماء المتاخرين الحنفيه حاول يقوى هذا حجز البدر العين مثلا يعني في, في, في التاريخ بتاعه يعني قال لك الحديث ده له طرق متبينة ويؤذن أن لها اصلا أي أصل هاد هذا مكذوب واحد كذاب كذاب الحديث ده ركب له سنة يجي واحد مش عارف أي حاجة عن أي حاجة لا فهم اسناد ولا فهم متن ولا بتاع يلا الحديث ده مكتوب في كتاب يو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداب الفقهية كان بينها نوع من التنعقل الأتباع الائمه الكبار كانوا كانوا فضلاء واتباع الائمه كانوا فضلاء وكانوا أنبل من أن يكذبوا ابدا إنما اللي كذب الجهله المنتسبين للمذايب وتجد في كل مذب ولكل شيخ من الشيوخ جماعه بيشوه صوره الشيخ يكذبوا عليه علشان ينصروه وما حد يحتاج إلى الكذب من أهل الفضل يحتاج ان يكذب له يكفي ان فضله منتشر وان اهل العداله هم الذين زكوه محتاجين كده في ايه الصراعات الفقهية دي طلعت لنا مجموعة من الوضعين الكذبين دول كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وألفوا ايه وألفوا احدين يبقى عندي بقى الجماعة الزنادقة وبعدين عندي اهل الاهواء والبدع اللي هم احنا اسمناهم على على ثلاث مرات عندنا برضو الجماعة القصاص القصاص والمذكرون الجماعة بتقول اللي هم يعودوا يجيب لك أحاديث ما تعرفش جايبينها منين ودول كانوا زمان منتشرين لأن الوعظ قديما كان من أجل الصناعات ما كان يعظ إلا أهل العلم ابن الجوزي رحمه الله وده طبعا كان أشهر الواعظين على الاطلاق في القرن السادس الهجري وكلامه عجيب كان كالبحر الهادر يتكلم تستغرب الكلام ده بيجيبه ازاي وتجزم ان الكلام ده لا يمكن يكون جاي عفو الخاطر لازم يكون محضره وقعد يشطب ويعمل لحد ما جاب العبارات الغريبه العجيبه العجيبة دي واسلم أمم على يديه أما الذين تابوا بقى ورجعوا إلى السنة من البدعة فحدث ولا حرج الخليفة نفسه كان بيصلي وراه على طول يقول ابن الجوزي هذا أشهر الوعظين في القرن السادس الهجري في بغداد يقول ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم فلما خست هذه الصناعة دخلها كل أحد بقى هي اللي بتلم الناس وقعد بقى الناس يتصحبوا بقى وقعدوا مصمصوا شفيفوا من الهول اللي بيسمعوه واحد يقلب بقى حاجة قصة بقى يعني كلها عبارة عن أحداث دخلة بعضها قلبك يقعد يرفرف طول ما أنت بتسمع قال ما خصت هذه الصناعة غلب عليها الجهلة والنساء على أساس النساء ما كانش عندهم لا تمييز بالصحيح من الضعيف وقلوبه وقلوبهن ضعيفة تسمع حديث فيه ترهيبه والنبتاع ألبك يرفرف أكثر من الرجل يعني النساء أكثر استجابة لداعي الوعيد من الرجال لو تأمن لو المرأة تسمع حديث فيه وعيد والحاجة بتخاف أكثر من الرجل وتنصاع للحكم لو فيها خير يعني أكثر من الرجل ولو دعيت إلى فعل خير كصداقات أو كلام فيها أكثر بذلا من الرجل وهذا أمر مشاهد ومعروف حتى من زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك إن جمهور بقى الجمهور بقى اللي بيستمع للوعاظ لما خشت الصناعة دي هل العوام والنساء إنما ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم وتلاقي وعظ أهل العلم عليه من النور والتأثير ما ليس للوعظ الذي يصرخ شغلته يسرق يعني ممكن يكون واعظ عمال يصرخ على أخوه النار النار مثلا الكلام تلاقي واحد بعيط ممكن يكون بعيط من الصداع جالوا صداع من الزعي بتاع الراجل ده مش من النار لكن أهل العلم كلامهم بيبقى كلام مؤثر ويتسلل إلى القلب بس يعرف يجيب المعنى يعرف يجيب الكلمة ليه لأن أهل العلم يعرفون مواطن الاستنباط وتلاقي الكلام الهادي دايما تلاقي بيتسلل إلى القلب أكثر من الكلام اللي هو, اللي هو عبارا صراخ في صراخ وكده فالجماعة لما خست بقى الصناعه دي ودخلاها من ليس من أهلها طب يعمل ايه طب ده الأحاديث الصحيحة عايز واحد دفع عايز واحد درس اصول عشان يعرف يطلع المعنى يغطس غطسه يطلع درة مش يغطس يطلع لدفضعة ولا يطلع لخفصها ولا أي حاجة لا العالم العالم اللي دارس صح يغطس تحت يطلع بدر على طول انت نفسك تستغرب ازاي جابها لكن الإنسان اللي هو مش معندوش لدارس ولا الكلام ده عايز حاجات تسخن طب الحاجات اللي تسخن اللي هو عايزها دي قل أن توجد في الأحاديث الصحيح فيعمل إيه قال لك لاخترع احاديث إما في الترغيب وإما في الترهيب فالعلماء ذكروا أشياء كثيرة يعني مثلا القصة التي ذكر ابن حبان في مقدمة المجروحية وهي مشهورة في هذا الباب عند طلبة الحديث أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله عليهما دخل مسجدا في الكوفة والمسجد دا كان في واحد قاعد يعظ الناس ويذكر وكذا أول طبعا مداخل المسجد بيصلوا ركعتين تحت المسجد وهم بيصلوا الرجل بقى هيئو القصة هيئو الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان وجاب سند من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمه طائرا لا إله إلا الله أربع طيوره لكل طائر مئة ألف رأس سب سبعين ألف رأسا في كل رأس سبعين ألف منقار ثم في كل منقار سبعين ألف لسانا كل لسان يستغفر الله للقائل بسبعين ألف لغة أنا مش عارف أركبها إزاي شوف بقى سبعين ألف راس فيها سبعين ألف منقار فيها سبعين ألف لسان كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل بسبعين ألف لغة يا حلاو مش حلم كده يعني لا إله إلا الله في أسل منها خلاص نفضل طول ما لا إله إلا الله لا إله كل لا إله إلا الله يطلع لك اربع طيور كل طائر فيه الحديثة اللي احنا قلناها دي طبعا ده هذا كذب واضح يعني من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته يعرف الكذب ده على طول فطبعا يحيي بن عين صلي فلما سمع بقى الكلام ده في الصلاة أحسن ياخد الفلوس ويارى الناس طبعا يقول الكلام ده ليه عشان في الاخر يفرش المنديل ارمي بياضك انت وهو كل واحد المليون اللي فيه النصيب ياخدهم ويطلع على مسجد ثاني يشتغل نفس الحدوته دي او شغال في الازره يحيى بن عين ايه خفف الصلاه وبعد كده اول خد على ما خلص الصلاة من هنا الراجل خلص الايه البتاع من هنا فاحمد بن حمبل جالس ويحيى بن عين وراحمد بن, بن عين ده فالرجل قام متصور ان يحيى هيدي يعني قال له يحيى اجلس فجلس قال من حدثك بهذا قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا إلا الساعة فطبعا فيه واحد زكي ما بيتلخبطش ما بيتلخبطش لخمة بيسلك نفسه على طول فقال له انت يا ابن معين قال له اه قال له قد كنت اسمع ان يحيى ابن معين احمق ما تحققته الا الساعه انا كنت اعرف انه احمق صحيح بس اول مره اعرف على الحقيقه انه احمق قال له ليه قال له اتظن ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيب بن معين غيركما لقد رويت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل وسبعة عشر رحمه الله. أشوف زمان الدنيا برضه توارت يعني كان زمان يخلق من شبه عندنا يخلق من شبه 40. زي ما العوام بيقولوا عن أحمد بن حنبل وسبعة هذا خد فاجر قوي. فطبعا إيه أحمد بن حنبل ما تمالكش نفسه من الضحك فوضع فمه في قمة الضحك. فقال له أحمد بن حنبل قال له سيب ويقوم دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما أتخيل واحد بني آدم تبلغ به الجرأة أن يكذب على أحمد بن حنبل واحد بن عين وهم موجودين كمان ويتجرع على هذا القصص دول كانوا شؤما على الأمة دخلوا من أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يعلمه إلا الله يعني ابن حبان ذكر في مقدمة كتاب المجروحين أن رجلا دخل على إسحاق ابن راهوي، وطبعا إسحاق ابن إبراهيم ده كان أمة وحدة يعني, يعني أبو حاتم الرازي يعني رفعه إلى السماء أبو حاتم الرازي ده زي ما قلنا قبل كده من المتعنتين في باب التعديل والجرح يعني لما يقول في واحد إنه ثقة يبقى أم دعيالك لو قال كده في واحد يشح بلفظة الثقة حتى على الثقة يقول له صدوق نحله الصدق لكن لما يقول ثقة الحجة ده بقى قفز القنطرة فأطنب في ذكر إسحاق بن إبراهيم وطبعا إسحاق بن إبراهيم إمام كان له مذهب وكان من هي أقران أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه حتى قال فيه كلمة عظيمة قال ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال من نظراء يختلفون يا سلام على الأين مدول آه بيخالف بعض ماشي لا يفسد للود القضية طالما أن الخلاف في الفروع مش في الأصول خلاف الأصول لا يحتمل إنما الخلاف في الفروع وبرضو الخلاف في الفروع برضو درجات المقصود بالخلاف هنا الخلاف المبني على الاجتهاد والنظر خلاص الدليل يحتمل ده ويحتمل ده حنمسك لبعض السكاكين ليه الدليل بيرشح الكلام وانا عندي ادله ولم اقل هذا بالتشاهي وانت كمان قلت ولم تقل هذا بالتشاهي خلاص يا اخي فليسعنا ما الكبار نحن لسنا أغير على دين الله منهم ولا أعلم بالدين منهم ازاي لما اختلفوا كانوا حبايب واحنا لما اختلفنا مسكنا لبعض السكاكين ازاي يعني هم كانوا علماء واحنا جهلاء فاسحق ده حاجه, حاجة كبيره ان شاء الله اصل اسحاق ده سيرد علينا للمشايخ البخاري سيرد علينا اسحاق ابن في بعض الاسانيد اللي في كتاب الرقاق لما يجي الدور على اسحاق هنقعد بقى ونتكلم عن اسحاق ان شاء الله فاسحاق ابن ابراهيم ده جاله واحد يطلب صدقه فقال له صنع الله لك يعني زي ما احنا بنقول ايه ربنا يحنن عليك اللغه الدارجه اللي عندنا دي ربنا يحنن عليك فقال له صنع الله لك قال له أنا ما سألتك صنع الله لي أنا عايز حسن قال له لطف الله بك قال له أنا ما سألتك أن تطلب لطف الله لي أنا عايز حسن فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان لأن شافه كده فلء كده يعرش زريبة زي ما احنا بنقول في الأرياب طلب عرض وجاي يشحت يا أخ ما تخلي عندك شويه روح تشتغل ولا اعمل اي حاجة بدل ما من تعمل طريق ماء وجهك للليس والمسواج وتاخد من ده حسن وده حسن ما تروح تشتغل لما شفه كده يعني زي النخلة كده فحب يذكر قال له حدثني فلان عن فلان ما هو احنا قلنا كل حاجة زمان بالاساني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي صالح عن ابي هريرة بخط السناد يعني اه اظن قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي حديث صحيح لا تحل الصدقة لغني لان الغني بيطلع فمنفعش يأخذ ولا لذي مرة سوي يعني عنده إيه عضلات وقوه وصحته كويس ينفعش يأخذ الصدقة فقال له يرحمك الله عندي حديث في كراهية العمل هو بيقول له روح اشتغل لأن الصادقه لا تحل لك قال له لا انا عندي حديث في كراهية العمل قال له وما هو قال له برده ما حد عشان حد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عن زعلج ابن عم أمير المؤمنين وهو زعلج ده برده واحد اخترعه برده وزعلج دا يعني تدور عليه في الكتب مش هتلاقيه قال العمل شؤ وتركه خير احنا بقى, بقى حديث او دا قول ألا قال له العمل شؤ وتركه خير قال له ازاي قال له من عندي تفسير الحديث سأل زعلج يوما اصحاب ايهما افضل الرجل يعمل أو لا يعمل ألولو يعمل ألولو لا لا يعمل ألولو لي قال لان من العمل يجيء التعب ومن التعب يجيء المرض ومن المرض يجيء الموت وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما بيشوف عم حط اعمال من القران عشان ينصر هذا هذا الباطل اللي موجود فضاحك اسحاق بن راهوي واحد جاهل يعني واحد شوف كلام واحد بلغت به الجراه ان يكذب يكذب على اسحاق ابن راهوي رحمه الله امال لما اسحاق ما يكونش موجود هيعمل ايه فالقصاص دول دخلوا في باب الترغيب والترهيب ذكروا مئات بل ألوف الأحاديث التي يعرفها أهل العلم لكنها منصورة في الكتب عشان كده تعرف أهمية علم الحديث وأن الله عز وجل حفظ الدين بهذا العلم العلم ده هو أول حاجة يأتي بعده كل شيء يأتي قبل العقيدة مش من باب الاعتقاد أنا بتكلم من باب ترتيب العلوم لان العقيدة عبارة عن أحاديث فالأحاديث لابد أن تثبت الأول فالرجل اللي بيتكلم في الاعتقاد قبل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يمر على المحدث إذا ما كانش هو محدث إذا لم يكن محدثا في يعلم علم الحديث يبقى لازم يعد على المحدث يقول له الحديث ده صحيح ولا لا إذا قال له صحيح فبها ونعمة يشتغل ويبتدي يستنبط ويفهم ويحتجه وكلامه إذا قال له ليس بصحيح يبقى يسيب الفقيه اللي بتكلم في الحلال والحرام إذا كان محدثا خلاص فبها ونعمة إذا لم يكن محدثا يبقى يروح للمحدث يقول له أنا عندي الحديث الفلاني بيقول كذا وكذا وكذا وده في أحكام شرعية وفي حلال وحرام وممكن يكون حديث خاص يخصص به حديثا عاما صحيحا أو يكون مقيد لحديث آخر مطلق, مطلق أو أن يكون ناسخ لحديث آخر منسوخ أو أن يكون مبين لحديث مجمل فقبل ما اشتغل وأقيد الاحاديث الصحيحة أو ان أنا اخصصها وان انا أنا أقول والكلام ده قل لي الحديث ده صح ولا لا إذا قال لك صح اشتغل اذا قال لك لا يبقى ما اشتغلش التفسير التفسير انما جاءنا عن الصحابه والتابعين بالاسانيد وطبعا قبه التفسير عندنا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وتفسير ابن ابي حاتم وعندنا تفسير ابن المنذر وطبعا من قبله تفسير عبد بن حميد ها وفي تفسير مسنده قبل ما تقول قال ابن عباس رضي الله عنهما لازم تعرف ده ثبت عن ابن عباس ولا لا لأن ابن عباس يروى, يروي التفسير عن ابن عباس بنحو ستة أسانيد أو سبعة منهم تلاتة بس صحاح وتلاتة أو أربعة يدورون ما بين الضعف والضعيف جدا يعني سند سعيد بن جويل أو عكريم عن ابن عباس ضعيف في محمد بن أبي محمد مجهول وعندنا سند عطية العوفي عن ابن عباس ده إسناد من أول شيخ ابن جرير الطبري محمد ابن سعد لحد عطية العوفي كلهم ضعفاء إسناد آل بيت العوفي مسلسل بالإيه مسلسل بالضعفاء طبعا الكلبي ساقط لأنه كذاب ها وفي الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس والضحاك لم يلق ابن عباس عندنا بقى الاسانيد اللي أصنات ابن نصر وعندنا مثلا عبد الله بن أبي نجيح المجهن عن ابن عباس وعندنا كمان يعني اسناد لابن عباس أيضا حسن أو صحيح يعني مش كل كلام نقل عن ابن عباس في التفسير صحيح في صحيح وفي ضعيف يبقى أنت إذا ما كنتش عارف الاسناد تروح للمحدث وتقول له افرز لي لي ما الذي ثبت منها وما الذي لم يثبت منها يقول لك تثبت كذا والذي لم يثبت كذا أي شيء أساسه النقل وديننا كله منقول مسموع يبقى لا يمر الاول على الفلتر بتاع علم الحديث الاول مش يقعد داخل على ال لا يمر عليه من الحديث الاول فالله عز وجل حفظ هذه الامه بعلم الحديث لولا اهل المحابر اللي هم المحدثون يعني لخطبت الزنادقه على المنابر عشان كده لما عبد الكريم بن أبي العوجاء اللي هو أحد الزنادق الذين وضعوا أربعة آلاف حديث واحد لواحده وضع أربعة آلاف حديث كان يقوم عام ليله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شوف قيام الليل اللي يودف ده أهل العالم يقومون الليل عشان خاطر ينجوا من النار ده بيقوم الليل عشان يدخل النار طول الليل عمال يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بقى واخذونا حيشنقوه بقى ويقتلوه بيقول لهم يعني كيف انتم وقد وضعت فيكم أربعة الاف حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال هتعملوا ايه دنا قلتها ورويتها وانتشرت في الناس هتعرف تجيبها ازاي دي فقال له كيف انت يا عدو الله بابي اسحاق الفزاري ابراهيم محمد وعبد الله بن المبارك ينخلانها واحدة واحدة سيخرجانها هم دول العلماء اللي يعرف الزيف من الصواب والحق أعدن لكم على الرصب ودار قطني رحمه الله كان يقول يا أهل بغداد لا يطمعن أحدكم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حي حيتشوف على طول وقيل لابن المبارك الاحاديث الموضوعه كتيره يعني هنعمل فيها ايه قال تعيش لها الجهابذه انا بقول الكلام ده لان الامه الان تمر بصفه هي من ابشع الصفات الا وهي صفه العقوق للمحدثين مش عارفين المحدثين عملوا ايه ولا الاصول اللي قعدوها ولا البلاد اللي لفوها كعب داير عشان يعرفوا احوال الرواة الذين رووا هذه الاحاديث صيانة لهذه السنة وحتى لا يختلط الزيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع الدين كله إذ أنت لا, لا تستطيع إذن أن تميز ما بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما بين ما افتري عليه تركوا بلادهم وتركوا نسائهم وتركوا أولادهم وأنفقوا الغالي والنفيس وكادوا يهلكون في الصحراء القاحلة الموحشه وكادت تفترسهم السباع كانوا يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء يروح رحلة طويلة تستغرق من حياتي عدة أشهر عشان يجيب رأي العلماء في راو واحد عشان الراو ده روى عدة أحاديث وعايزين نصون كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلابد أن نعرف أحوال الرواة الذين نقلوا هذا الكلام بذلوا جهدا جبارا ما يعرفوش إلا من عانى معاناتهم إلا من عانى معاناتهم دخل بقى وخرج الأحاديث وبص في الصحيح والضعيف وجمع الطرق من الكتب والكلام ده عناء معنى أحيانا لما أحيانا أسأل عن حديث وتكون في لفظة مثلا زائدة متعلقة بحكم شرعي علشان أقدر أعرف اللفظة زائدة دي صحيحة ولا لا أصل الحديث ممكن يكون صحيح لكن فيه لفظة يتعلق بها حكم وعايزين نعرف اللفظة دي صحيحة ولا لا ممكن تغيب بالعشرين يوم تدور في الكتب وساعات ما يسعفكش البحث يبقى الحديث في دماغك شغلك كل ما تقلب الكتب تلاقي حاجة تنفع الحديث تكتب ملاحظة ان لا، انظر كتاب الفلاني وقاد الحديث يستمر معك سنة بالنسبة لنا احنا علشان الاسانيد مفرقه في الكتب ومش كل الكتب لها في هارس. وحتى لو لا في هارس، انت ما تعرفش الحديث بدي بألي حرف ولا الكلام ده عشان تقدر تجيب الحديث ممكن كل الحديث بدي بأحرف كثيرة وانت مش متوقع ان يكون بداية الحديث البداية دية فطول ما انت بتقلب في الكتب انت الحديث في مصدر مثلا المصادر زي مثلا ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الشعر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا الحديث ده صحيح لكن في زيادة اللي هي بقى لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به الرواه اتفقوا على رواية الشطر الأولاني لحد ياما يا خير الله من أن يمتلأ شعرا لكن كلمة هجيتو به دي زادها رو وزيادة لفظه في الحديث زي الحديث طالما يتعلق بحكم انت عشان بقى اتحقق الزيادة دي ثبتت ولا لا بتسلك بقى يعني ما فاوز عشان تعتر على الأساند دي علماء علماء الحديث مناتهم وفضلهم على هذه الأمة لا يعلمه إلا الله هم اللي عرفونا القصة دي وعرّقوا واسمونا التقسيمات اللي أنا بقولها دي دا بيكذف في إيه ودا بيكذف في إيه ودا بيعمل إيه ودا بيكل إيه ودا بيسوي إيه كده وكشفوا لنا هؤلاء فالجماع القصاص أغلبوا مادة هؤلاء القصاص في مسألة الترغيب والترهيب لأنه عايز العوام يسرخوا لأن كل ما الحام يبقى معجب والكلام ده قلبه برفرف من مش عارف ايه والكلام ده كل ما ايه زي مثلا واحد كان بي وانا بدي بعض المساجد فقامت داني كتاب الكتاب عبارة عن كتيب صغير كده من حجم كف اليد يعني حوالي بتاع مثلا خمسين صفحة كده اسمه ايه الكتاب اسمه حديث عبد الله بن السلطان ومكتوب تحت كده ايه طبع على نفقه فلان على روح فلان لوجه الله تعالى فتحت الكتاب وقعت تقرأ لقيت نفسي بضحك لوحد خمسين صفح خلاصة الخمسين صفحة ايه ويطلع مين عبد الله بن السلطان ده قالك ده كان صحابي طبعا ده لم يخلق ما فيش حد في الدنيا اسم عبد الله بن السلطان اللي هو صاحب الواقع دي ايه قصة عبد الله بن السلطان قالك ده كان راجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش حاجه اللي عملها كان بيزني وكان بيقتل وكان بيشرب الخمر وما كانش بيصلي وما كانش مش عارف كيه وفتاعه والكلام ده شغال في السحر والشعوزة و... وبعدين في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان منه عشان بيعمل كل الكلام ده هوت وده كله مضاد للدين زعلان منه بكلموش واخد على خطره يعني منه مات عبد الله بن السلطان خلاص المفروض ده على, ال... على الوضع الحالي ده كده يروح فين يروح جهنم على الاقل يتشاو فيها على قدر الذنوب ويطلع منها في الآخر يعني لو معاك كلمة التوحيد وبتاعه الكلام ده خليه من عصاه ها؟ على أحسن تقدير يعني بس على جهنم إلا أن يكون في نص خاص به إنه وده ده صرح صلى الله عليه وسلم جالس وإلى جبريل عليه وسلم ينزل على النهاية عليه وسلم يقول إن الله يأمرك ان تذهب الى قبر عبد الله بن السلطان أمر رسول صلى الله عليه وسلم قام مع الصحابه ومش عارف ايه يروح ليه قبر عبد الله بن السلطان اللي كان عامل القصه دي كلها المهم الخبر جاله ادفنوا صل عليه ومش عارف ايه وكده فالنبي صلى الله عليه وسلم انتفض ودفنوا بتاعه وصلوا عليه وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم ايه خلاص راح بيته ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه لواحد من الصحابه اسال لنا الراجل ده دا كان دخل الجنه ده انا شفت الحور العين اللي ماسكه جنزبيل واللي ماسكه مش عارف ايه ودي بتقوله له وده معها عصير وده وكل واحده تقول يا عبد الله خذ يا عبد الله يمد لي عملين يتسابقوا بقى كل واحده شيلالها لها ده عصير ولا شيلالها مش عارف زنجبيل ولا جنزبيل ولا بتاع وكله بيتسابق عشان عبدالله الوهاب سلطان ده حور العين اللي بيتسابق عشان يسقوه وسيرته في الدنيا زي ما انا قلت لكم كده النبي صلى الله عليه وسلم الشبا الحر العين وبتاع الكلام ده وتستغرب الاسئله ازاي بيعمل الكلام ده كله الحرين عايزين يسقوه مثلا فابعت يعني واحد من الصحابه علشان يسال مرات عبد الله بن السلطان ايه كان بيعمل ايه الراجل ده واحنا مش واخدين بال صراحه فعلا خبط عليه وسالته شوف يا عبد الله عبد الله بن السلطان كان بيعمل اللي انت تعرفه بس كان بيعمل حاجه واحده بس اللي خلت الحر العين يتسابكوا ويدوروا بقى اللي عايز دي تشربوا دي تشربوا دي تشربوا عمل بقى قالت إذا كانت ليلة الجمعة من كل أسبوع دعا بهذا الدعاء القصة تعالى الله من السلطان واخدها بتاعها حوالي خمس صفحات ستة والدعاء واخد أربعين صفحة خلاص يا اللهم كذا وكذا ومش عارفه بتاع الكلام فالرسول عليه الصلاة والسلام بقى الرؤية المكذوبة المسترى بيقول ايه من سره ما هو اول مرة بقى يسمع الدعاء بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلم دلوقتي عبد الله بن السلطان بيقول كلام الرسول مش عارف عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول ايه كما تقول الرؤية المكذوبة دي من سره ان يأخذ اجر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الدعاء ليلة الجمعة ده اي بني آدم عنده اي احساس وعنده اي ذوق وتأمل يعرف ان ده بكذوب عدل الواحد يقول دعاء 40 أربع، صفحة ده اكبر حديث للنبي عليه الصلاة والسلام طولا يجي ثلاث صفحة اربعه ومش دعاء كمان وحتلاقي النادر أولى من النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حديث تلاقيه 3-4 صفحات إنما كان يقول الكلام فصلا فتصور لما يكون كتاب زي ده ممجود يوم واحد يقول ايه أنا عايز أتضرب الفلوس عشان نطبع الكتاب ده لوجه الله لوجه الله كد أهو لوجه الله ويجي واحد عشان خاطر يطلعه على روح فلان الله المستعان بس فلان ما يتاذيش من الكذب المحضة ده ده موجود وتلاقي بعض أهل الخير والكلام ده هو واحد يقول له والله زين اضع كتاب كده في سبيل الله وبتاع وربنا يأجرك خير ومش عارفين الكلام ده يوم ما يسالش وريني الكتاب الأول له الفلوس لا أنا بقول للمسلمين ما فيش واحد يعرض عليك كتابا من الكتب وقول لك أنا عايز أطبع الكتاب ده لواجه الله وتديني الفلوس أبدا لازم تقول له وريني الكتاب الأول تأخذ الكتاب تعرضه على بعض أهل العلم وتقول له الكتاب ده كلام صحيح نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا اذا قال لك الكلام ده صحيح ونسبته صحيحه ابذل فيه الاموال لا تبذل مالك لاضلال الخلق وانت لا تشعر اذا قال لك ده لا يجوز ان يطبع بخلاص خلاص يعني زفه الاسراء والمعراج احنا شغالين فيها ها ومع ان طبعا العلماء بيقولوا ان السبع وشرين رجب مش هو ده موعد الإسراء والمعراج وده الصحيح انه مش سبع وشرين في كتاب بيوزع اسمه كتاب الاسراء والمعراج كتيب صغير كده يقولك عن ابن عباس رضي الله عنهما وساقي الكتاب عشره خمستاشر صفحه الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وده الخطباء على المنابر شغالين آخر حلاوه من الكتاب يعني, يعني الكتاب ده في الإسراء والمعراض قل انت تجد يقول لك اخمشونا وهاهم وأسبحون مش عارف ايه ويعملون ايه وخلون ايه وبتاع وراء في السماء الاولى وورى السماء الثانيه والسماء الثالثه اه في احاديث صحيحه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الاولى والثانيه والثالثه بس مش الكتاب ده وتلاقي الكتاب ده في بعض فقرات صحيح اربع خمس فقرات في الكتاب كله مش صحيح لانها صحيحه لا وردت في احاديثها صحيح طب ما الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت ما تعرفش القصه دي وفي بعض دور الناس الكتاب ده بيتوزع تمام التمام في اليه الاسرائيل المعراج وتلاقي الناس الخطباء اللي ما عندوش كتب ولا بتاع وايه عايز يطلع يحضر خطب الجمعه كل جمعه هيطلع يخطب هيجيب من ايه فما بيصدق يلاقي المشهيات دي بقى قال الاسرائيل المعراج بقى فيه حاجات كلها غريبه في الكتاب ده اهو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من اوله الى اخره ولا يحل لاحد قط ان ياخذ منه حرفا واحد كمان عندنا كتاب واحد برضو كان موزع وكان في اثنين حققوه زمان كده وبتاع مسمينه ابليس يعترف حديث طويل برضو بتاع عشر خمسه صفحة صفحه ايه بقى ابليس يعترف قالك النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابه فالباب الباب